سقوه <تشقاها> فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي